واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومههلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وَطَعَامًا فَغَصَّةً وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِلًا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 تقول إن كفرتم يومي يجعل الولدان شيباء السماء من Tahtı İlahı يدير الليل والنهار علم ان تحصوه فتابع عليكم فقرا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ve stel firullah inna allaha gafurur rahim